وَهَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُكُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُكُ فَإِنَّاتُ فكون قل ألم من شركائكم من يهدي إلى الحق قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهِدْ أَني يُدَ فَمَا لَكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ بل كذبوا بما لم يحيط بعلمي ولم ما ياتي من تعويلو كذلك كذب الذين من وبليم فانظر كيف كان عاقبته والمين ومنهم من مِنْهُمْ مَّا لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَأَن بُكَاءَ أَلَمْ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كُنْتَ ூ கவலூ அமலுக்கு நிம்ம وَمِنْهُ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ مَنْ لَوْ كَانَ